دقائق, دقائق, دقائق في صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأعدائه لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للبشرية كلها وقد وصفه الله تبارك وتعالى بذلك فقال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت رحمه رواه مسلم فقد كانت رحمته صلى الله عليه وسلم رحمه عامه شملت المؤمن والكافر فها هو الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه يئس من هداية قبيلته دوس فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها فاستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فأيقن الناس بهلاك دوس إذا دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهد دوسا, دوسا وات بهم متفق عليه دعا لهم بالهداية والرشاد ولم يدعوا عليهم بالعذاب والاستئصال لأنه لا يريد للناس إلا الخير ولا يرجو لهم إلا الفوز والنجاه ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لدعوة قبائلها إلى الإسلام فيقابله أهلها بالجحود والسخرية والاستهزاء ويغروا به سفهاءهم فيضربوه بالحجارة حتى يسيل الدم من عقبيه صلى الله عليه وسلم وتروي عائشة رضي الله عنها ما حدث بعد ذلك فتقول قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فنادى فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال فقال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك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 عليه. إنها الرحمة النبوية التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم ينسى جراحه التي تسيل وقلبه المنكسر وفؤاده المكلوم ولا يتذكر سوى إيصال الخير لهؤلاء الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الصراط المستقيم ويفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ويدخلها في عشرة آلاف مقاتل ويحكمه الله عز وجل في رقاب من آذوه وطردوه وتامروا على قتله وأخرجوه من بلده وقتلوا أصحابه وفتنوهم عن دينهم فيقول أحد الصحابة وقد تم هذا الفتح الأعظم اليوم يوم الملحمه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بل اليوم يوم المرحمه ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى هؤلاء المنهزمين وقد شخصت ابصارهم ووجلت قلوبهم وجفت حلوقهم ينتظرون ماذا سيفعل بهم هذا القائد المنتصر وهم الذين اعتادوا على الغدر والانتقام والتمثيل بقتل المسلمين كما فعلوا في أحد وغيرها فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فانتم الطلقاء فانطلقوا كأنهم نشروا من القبور فهذا العفو الشامل نتيجة الرحمة التي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم والتي عظمت لتشمل أكثر أعدائه إيذاءً له ولأصحابه فلولا هذه الرحمة لما حدث هذا العفو وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول إنما أنا رحمة مهداه رواه الحاكم